تلك الصفه واذكرها سريعا حتى أذكر من لم يستوعب أو أذكر من لم يحضر على المسلم أن يغسل يديه ثلاثا من السنة قبل أن يفعل وقبل أن يدخل يديه في الإناء ثم يغسل مواضع النجاسة ثم أسكتنا اولادكن جزاكن الله خيرا أيتها النسوة ثم يتوضأ المسلم والمسلمة تكلم عن هذه الصفة يشترك فيها النساء والرجال ثم يتوضأ المسلم وضوءه للصلاة وضوءا كاملا إلا إذا كان في بقعة يعني فيها قذر فإنه يؤخر غسل رجليه لاخر الغسل أما إن كان في موضع ليس به قذر فيتم وضوءه كاملا إلى غسل الرجليين ثم يبلل أصابعه فيخلل بها أصول شعره حتى يطمئن بأن بشرة الرأس قد, قد عمت بالماء ثم يأخذ ثلاث حفنات من ماء فيرميها على رأسه ثم يفيض الماء على جسده افاضه والسنه أن يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الايسر هذه هي الطريقة الكاملة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الغسل وهذه الصفة في الغسل الصحيح أنها ليست واجبة الصحيح أنها ليست واجبة بل متى أفاض المغتسل الماء على جسده كله فإنه يجزئه أما إن أراد أن يصلي بذلك الغسل فيجب عليه أن يمضمض وأن يستمسر لأن المضمضة والاستنثار ما يكونش بمجرد افاضه الماء وأرجو أن تحفظوا هذا جيدا بفهم إخواني إذا الصفة التي ذكرناها الصحيح أنها ليست واجبة ودليلها ما ثبت في البخار من حديث عمران بن حسين أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل فأرشده إلى تعميم جسده بالماء ولم يفصل ولو كان واجبا لفصل صلى الله عليه وسلم كما فصل في صفة الوضوء حيث أخذ وضوءا ثم توضى وقال هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبلي أما في الغسل فلم يفعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وإنما علمت أو علم صفه غسله من فعله صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بهذه المسألة تبقى مسألة أخرى متعلقة بهذا وأنه ورد في بعض الأحاديث أن صفة الغسل يكفي الرجل أن يحثو على رأسه ثلاث حفايات من ماء انا أرجو أن تنتبهوا لهذه المسائل لأنها مسائل مهمة جدا وتتعلق بعبادتكم وما كانش واحد الآن إلا ويحتاج إلى هذه المسائل المقصود من هذا هو ترك هذا التفصيل الوارد في صفة الوضوء في صفة الغسل وأن يحثو المسلم ثلاثة حثيات ويعمم جسده ويفيض على جسده الماء إفاضة شرط قلنا بشي يصلي هذا كل الغسل لابد أن يمضمض وأن يستنثر ويستنشر هذا قاطة إذا كان الإنسان مستعجلا أو كان زمن البرد بحيث لا يستطيع أن يبقى طويلا في الغسل تبقى مسألة أخرى أيضا لابد أن نتكلم عنها وهو أن كثيرا من النساء ربما يشق عليها الغسل بل يتحقق مرضها بالغسل وذلك بسبب يعني علة في رأسها أو لشدة البرد أو لكون هذه المرأة تسكن في مكان بارد جدا لا يمكن معه يعني أن تغسل رأسها غسلا كاملا فيجوز لها من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم فيجوز لها في هذه الحالة أن تمسح على رأسها بالماء فقط وتعمم جسدها بالماء أما إن كانت العلة هو عسر تجفيف شعرها فهذه العلة غير شرعية بل على المرأة أن تغسل رأسها ولا تتعلل ب وفرة شعرها او بكثرة شعرها وان ذلك يعصر عليها تجفيفه او انها تخشى على تحليقتها خاصة النساء التي يعني يكون في يعني وليمة عرس او تكون الزوجة في ليلة زفافها فان هذا لا يسقط عنها الغسل والله تعالى اعلم هناك مسائل تتعلق بالغسل وموجبات الغسل اعظم موجب للغسل ونذكر هذا ثم سيأتينا تفصيل اخر من موجبات الغسل اعظم موجب للغسل هو حصول الجنابه حصول الجنابه من الاحتلام وهو ان يرى المسلم شيئا في منامه تتحرك معه نفسه فيخرج منه شيء فهناك احكام اربعه او ثلاثة احكام تتعلق بهذه المسألة إذا استيقظ المسلم ووجد بللا ولم يذكر احتلاما يعني قلتش ماخ باللي نام حاجة فهذا يجب عليه الغسل واضح إخواني إذا, إذا وجد المسلم أو المسلمه بللا ولم يذكر احتلاما في نومه فانه يجب عليه الغسل لما روت عائشه رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد ولا يجد البلل قال لا غسل عليه هذا الحديث خرجه ابو داود وابن ماجه والترمذي وهو حديث صحيح هذه المساله الاولى مسألة الثانيه يذكر احتلاما لكنه لا يجد بللا واحد يستيقظ يستيقظ ورامت ذكر بأنه احتلم ورأى شيئا في منامه لكنه لما تفقد ثيابه لم يجد شيئا فهذا أيضا لا غسل عليه أو هذه المسألة ذكرناها هذا العكس وجد بللا وجد بللا ولم يذكر احتلاما وجد بللا ولم يذكر احتلاما فهذا أيضا يجب عليه الغسل لما روث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل والمسألة التي قبلها يذكر احتلاما ولا يجد بللا وهذا لا غسل عليه المسألة الثالثة إذا اتى الرجل مرأته أنزل أو لم ينزل وجب عليه الغسل إذا أثر رجل مرأته أنزل أو لم ينزل وجب عليه الغسل وحديث والدليل سياتينا إن شاء الله تعالى وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان والختان فقد وجب الغسل وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود وايضا حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل وهو حديث أيضا صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه والمرأة والرجل في هذا سواء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى واجب الغسل إذا التقى الختانان قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل صدر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباد بهذا الأفر أو بهذه الآفار المروية عن هؤلاء الأكابر من الصحابة وهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنها وهم منهم في العلم والفقه لأجل بيان مذهب هؤلاء الثلاثة لأن هناك من الصحابة من يرى غير هذا الرأي وهذا ثابت عنهم في الصحيحين حيث إن زيدا سأل عثمان بن عفان عن هذا أي إذا مكس الختان ولم ينزل فقال يكفيه الوضوء فقال يكفيه الوضوء أو قال توضأ أو يكفيك ان تتوضأ وتغسل ذكرك وهذا أيضا ثابت عن علي والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله لكن ثبت رجوع هؤلاء جميعا إلى مذهب هؤلاء الثلاثة. وهو صريح في رواية مالك عن عثمان ابن عسان وعمر ابن الخطاب وعائشة رضي الله عنها لأن الصحابة الذين خالفوا في هذه المسألة تمسكوا بحديث قديم هو منسوخ وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء يعني إنما يجب الغسل إذا نزل الماء وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ هذا الحكم وناسخه حديث أبي هريرة وحديث عائشة إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ولأجل هذا صدر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب في هذه الآثار مع أن هناك أحاديث مرفوعة ثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنها فاكتفى الإمام مالك بذكر هذه الآثار الدال على أن هذا هو حكم النبي عليه الصلاة والسلام ثم سرد الآثار في هذا بعد ذلك ولم يذكر الأحاديث المرفوعة لأجل هذه الفائدة وقول هؤلاء الصحابة إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل هذا فيه دليل صريح على أن الغسل لا يجب لا يجب بمجرد تماس الختان مع الختان، وإنما يجب أو تماس الجسم مع الجسم أو العضو مع العضو بل لا بد أن يمس الختان الختان، وحتى يمس الختان الختان يجب أن تدخل الحشفة حشفة الذكر كلها في فرج المرأة، وأعتذر على هذا، إن الله لا يستحي من الحق، إن هذا علم. لا يمكن أن نتعرف عليه إلا بهذه الصراحة فإننا والله في عباده. ولسنا نتكلم بشيء فيه قلة حياء لأن عائشة أم المؤمنين وهي من هي في الحياء تحدث بهذا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والختان هو موضع القطع من الرجل فإذا التقى موضع القطع مع ختان المرأة الذي وموضع موضع قطعها حين ذاك يجب الغسل اما مجرد التمس السطحي فلا يوجب غسلا فلا يوجب غسلا ومتاس الختان الختان يوجب في الشريعه احكاما كثيره اول هذه الاحكام هو الغسل فاذا مس الختان الختان ولو لم يكن هناك انزال للماء فإن الغسل يجب ويتعين من الاحكام المتعلقه بمثل الختان مع الختان انه يوجب الحد حد الزنا يجب بان يمس الختان الختان اما مجرد التماس السطحي فلا يوجب حده وهذا فيه دليل يا اخوان انتبهوا على وجوه التحري الشديد والعظيم جدا في هذا الباب وان لا يقذف المسلم أخاه وأن لا يقذف المسلم مسلمه بالزنا إلا بعد أن يتحقق هذا لأن معنى الزنا هو التقاء الختان مع الختان وشرط الحدي أن يرى أربعة عدول هذا الفعل اي التقاء الختان مع الختان في وقت واحد ولا يخبر أحد احدا ماشي واحد يخبر واحد بعد يجوا في اربعه يقولوا ايه والله لا بد أن يروا جميعا فان شهد ثلاثه ولم ياتوا بالرابع جلد الإمام الثلاثه جلد حد المفتري ثمانين جلده هذا يدل لإخواني على عظيم حرمة المسلم وأن المسلم لا ينبغي أن يعتدى على حرمته وعرضه إلا باليقين فلو رأى مسلم مثل هذا هل يجوز وحده هل يجوز له أن يخبر أن يخبر الناس به لا يجوز أن يخبر به الناس لو رأى مسلم هذا الفعل من امراه ورجل وتحقق التقاء الختان مع الختان فلا يجوز له أن يخبر به الناس لأنه من هتك ستر المسلمين. فلو رأى أربعة كلهم في وقت واحد رفع ذلك إلى السلطان ووجب على السلطان بعد أن يبلغه الخبر أن يحد هؤلاء الزناة حد الزنا. فإن كان الزانيين الذاني بكرين جلدهما مئة جلده امام الناس وغربهم سنه وان كانوا محصنين والاحتصان بماذا يقع يا اخواني يحصل بان يمس الختان الختان وهذه من الاشياء الاحكام التي تتعلق بمس الختان والختان اذا قلنا يجب الغسل ويوجب الحج ويوجب الصداق لو أن رجلا خطب امراه ثم خلى بها خلوة شرعية هذه الخلوة توجب الصداق بالتقاء الختان مع الختان فإن لم يلتقي الختان مع الختان فلا يجب الصداق وايضا يحصن الزوجين يجعلهما محصنين غير بكرين وأحكام الإحصان معروفة في الإسلام أيضا من الأحكام المتعلقة بثقاء الختانين أنه يحل المطلقة ثلاثا لمن طلقها رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه بينونة كبرى في هذه الحالة لا يجوز له أن يراجعها بل لا بد أن تتزوج بغير نية الطلاق ثم يطلقها الزوج الثاني من تلقاء نفسه من غير اتفاق مع الزوج الأول وإلا صار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تيتا مستعارا طلقها الثاني بأن دخل عليها فالتقى الختانان ثم طلقها حلت للزوج الأول ومن الأحكام المتعلقة بهذا الباب أيضا أن التقاء الختانين يفسد الحج ويفسد الصوم هذه كلها أحكام تتعلق بالتقاء الختانين لذا قالوا في القاعدة في هذا الباب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين قالوا ما أوجب الحد والرجم يوجب الغسل ما أوجب الحد والرجم يوجب الغسل وهذه مسألة نقل الإمام الطحاوي إجماع المهاجرين والخلفاء الأربعة وجميع الصحابة عليها وهو أنما ما أوجب الحد والرجم أوجب الغسل والحد والرجم إنما يجب بالتقاء الخيطاني أو بمغيب الحشفة فإن لم تغيب الحشفة وكان الأمر سطحيا فإنه لا يجب حدا ولا يجب رجما وبالتالي لا يجب أيضا غسلا قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا ابا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ نعم يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا مثل الأول وهو صريح فيما ذكرناه وإنما قالت عائشة رضي الله عنها لأبي سلمة ابن عبد الرحمن لما سألها ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة وغرض عائشة رضي الله عنها بهذا الكلام الذي قالته لأبي سلمة المعاتبه على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لأنه كان لا يغتسل من التقاء الختانين لروايته حديث إنما الماء من الماء وتبعه في ذلك أبو سلمة ابن عبد الرحمن لهذا قالت له هل تدري ما مثلك يا ابا سلمة فسألت ثم أجابت مباشرة قالت مثلك مثل الفروج الفروج معروف عندكم فالروج هو صغير صغير الدجاج الذكر صغير الدجاج الذكر إذا سمع الديك تصيح يحاول أن يصيح مثله أو قالوا إن أبا سلمة بن عبد الرحمن كان لم يبلغ الحلم بعد فكان يسأل عن هذه المسائل وهو لم يدركها بعد فقالت له مثل كمثل الفروج يسمع الديك تصيح ثم بينت له الحكم وقالت رضي الله عنها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل على كل حالنا أستدرك مسألة مهمة نسيت أن أتكلم عنها متعلقة بالغسل ونرجع مباشرة إلى موضوعنا وهي الحديث أو الأثر الأخير أثر عائشة عندما سئلت عن غسل المرأة من الجنادة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء قالت ولتضغط رأسها بيدها ولتضغط رأسها بيدها ذكرنا أن معنى الضغف هو جمع الشعر ودلكه بشدة وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن المرأة إذا كان شعرها كثيفا لزمها أن تجمعه وأن تدلكه لكن إن كان للمرأة ظفائر وكانت هذه الظفائر محكمة جدا يعني كانت المرأة عندها ظفائر وهذه الظفائر مشدودة مليحة بحيث تمنع أصابع اليد من, وصول من الوصول إلى البشرة إلى بشرة الرأس وخاصة إذا كانت المرأة حائظة يعني إذا أرادت أن تغتسل غسل الحيض وكان شعرها مجتمعا بقوة بحيث يمنع دخول الأصابع في اصل البشر بشرة الرأس وجب عليها أن تنقذ شعر رأسها وأن تدلكه بقوة وبشده لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سالته أسماء بنت شكا وقيل أسماء بنت يزيد بن السكن وكانت تكنى أو تلقب بخطيبة النساء أنها سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحض فقال النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها سدرة هو يعني شيء يشبه الغازول يعني كمن يقول إحنا عندنا شموه في اللغة فقال تأخذ ماءها وسدرتها فتطهر وتو يعني وتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها حتى يبلغ شؤون رأسها على هذا قال بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد وصحح هذا المذهب الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ومذهب أيضا لأبي حزم الظاهري أن المرأة الحائض في غسل الحيض ان كان عندها ظفائر وجب ان تحلها لكن الصحيف الله اعلم انها لا يلزمها حل ظفائرها الا ان كانت محكمة جدا تمنع وصول اليد او الاصابع الى بشرة الرأس اما ان ام كان ادخال او ايصال الماء الى بشرة الرأس فلا تنقذ شعر رأسها لان غسل الحيض كغسل الجنابه ودليل حديث أم سلمة أن مرأة قالت يا رسول الله إن مرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة قال إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفايات مما ثم تفيضي على سائر جسدك هذا دليل صريح على أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفائر شعرها وإن كانت حائضا إلا أن تكون الضفائر مشدودة بقوة في هذه الحالة سواء كان غسل حجر أو كان غسل جنابة وجب على المرأة أن تنقض شعرها إن كان مشدودا ومنع وصول الماء إلى بشرة الرأس قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الاشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن استقبلك به فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا هذا من عظيم أدب أبي موسى الأشعر وهو عبد الله بن قيس رضي الله عنه هذا من عظيم أدبه وحرصه على العلم رضي الله عنه فأنه لم يمنعه الحياء من أن يسأل عن مسائل العلم وأيضا فيه عظيم أدبه رضي الله عنه في أنه سأل عن شيء جهله والعيب من طالب العلم أن يسأل عن شيء يعلمه هذا قال العلماء ليس من الأدب في شيء أن يسأل الرجل عن مسائل يعرفها إلا إذا أراد مزيد بيان. فيوضح مقصوده فيقول يا شيخ أنا أعلم أن المسألة الفلانية دل عليها الحديث الفلاني الفلاني لكن أشكل عليها مثلا ورود حديث آخر كيف نحمله أو أنه أشكل علي فتوى بعض أهل العلم بأن هذا الحديث مثلا منسوق وأنا أدين الله تعالى به فماذا, يعني فماذا ترى في هذا أما أن يسأل المسلم عن مسألة يعرفها لقصد التزلف والتقرب أو لقصد اختبار العالم أو الشيخ أو لقصد أن يقال بأن فلانا كثير المطالعة فإن هذا ينافي الإخلاص وينافي الأدب لهذا سال أبو موسى رضي الله عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبيّن بين يدي هذا السؤال أن هذا مما لا ينبغي أن يسأل عنه أو أن يسأل عنه المسلم مثلك وأنت مرأة لكن لولا ما فيس الحاجة إليه لما سألتك ثم سألها رضي الله عنه فقال الرجل يصيب من أهله وهذه كناية عن الجماع وتعريض فيه سوء ففيه حسن أدب عفو فيه حسن أدب عظيم جم الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل يعني لا يحصل نزول ماء فقالت رضي الله عنها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا صريح كسابقه أن نزول الماء لا يشترطوا او ليس شرطا في وجوب الغسل بل بمجرد مغيب الحشفة فانه يجيب يجب الغسل وفي هذا الافر عن ابي موسى الاشعر فوائد جليلة جميلة يحسن ان اذكرها في هذا الافر السؤال عن العلم اذا جهله فيه سؤال السائل عن العلم اذا جاهله أو علمه واحتاج إلى زيادة بيان فيه سؤال السائل عن العلم إذا جهله أو علمه واحتاج إلى زيادة إيضاح وبيان فيه أيضا من الفوائد تقديم الاعتذار قبل المعتذر منه تقديم الاعتذار قبل المعتذر منه وهذا يؤخذ من قول أبي موسى لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر وهذا هو تقديم الاعتذار قبل المعتذر منه وهو أم المؤمنين وهو قولها إني لاعظم أن أستقبلك به وهذا أدب من الآداب أن يقدم المسلم الاعتذار قبل أن يعتذر من المسؤول وهذا أيضا له نظائر في السنة وهو سؤال الصحابة رضي الله عنهم منهم أم سليم قالت إن الله لا يستحي من الحق هذا هو الاعتذار ثم قالت هل على المرأة غسل إن هي رأت ما يرى الرجل في المنام فقال إذا رأت الماء أو كما جاء في الحديث الفائده الثالثة من فوائد هذا الاثر فيه الاحتياط فيه الاحتياط لعدم سوء الظن بالشخص فيه الاحتياط لعدم سوء الظن بالشخص بعدم الأدب العادي وإن لم يكن سوء أدب شرعا لأنه قدم الاعتذار وبين رضي الله عنه حيث قال إني لاعظم أن أستقبلك به فيه أنه إنما اعتذر حتى لا يساء به الظن لأنه يريد شيئا آخر فائدة الرابعة من فوائد هذا الأثر الجليل فيه أن الحياء المطلوب في كان موافقا للشرع للعادة فيه أن الحياة المطلوب ما كان موافقا للشرع للعادة الفائدة الأخيرة فيه أن الغثلة يجب بإيجاب الحس بإيلاج الحسفة في الفرج وهذا مجمع عليه وهذا مجمع عليه قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب المولى عثمان بن عفان ان محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت إن ببي بن كعب عن ذلك قبل أن يموت هذا يدل على أن الصحابة كثير من الصحابة كانوا لا يرون الغسل لمن لم ينزل بل كانوا يرون أن الغسل يجب بالماء بحديث إنما الماء من الماء وإنما أداة حفر كافة مكفوفة لا عمل لها في النحو وإنما هي تفيد الحصر والمقصود أن الغسل لا يجب إلا من نزول الماء لكن هذا الحديث نسخ ومن من شهد بنسخه ايضا أبي الذي ذكرنا حديثه عن عثمان زيد عفوا زيد بن ثابت الذي ح... ذكرنا حديثه عن عثمان في فتوى عثمان بأنه يلزمه الوضوء وغصن الذكر لكن هذا الاثر يبين بأن إنما الماء من الماء منسوخ وأن أبي بن كعب أيضا كان يرى هذا الرأي ثم رجع عنه بشهادة زيد بن ثابت نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختام فقد وجب الغسل ويتحصل من هذا أن الغسل من مجبات الغسل الاحتلام ذكرناه أولا الاحتلام بشرط وجود البلل فإن لم يجد المسلم بللا وذكر احتلاماً غسل عليه أما إن وجد بللا ولم يذكر احتلاماً فيجب عليه أن يغتسل ومن موجباته أيضاً الغسل التقاء الختان مع الختان وهذا سواء أنزل أو لم ينزل وهذه مسألة مجمع عليها نعم.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 قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صل... أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طائم أو نام هذه الأحاديث والأحاديث التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى في من كان على جنابه واراد أن ينام أو يطعم فعليه أن يتوضأ قبل أن ينام أو قبل أن يطعم وأول هذه الأحاديث حديث عمر وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم وهذه المسألة فيها للإمام مالك رحمه الله تعالى مذهبان هذه المسألة فيها للإمام مالك رحمه الله تعالى مذهبان أحد المذهبين القول بالوجوب أي وجوب الوضوء لمن أصابته جنابه قبل أن ينام أو يطعم وهذا القول منسوب إليه في المجموعة وبه قال ابن حبيب ووفقه اهل الظاهر عليه القول الثاني للامام مالك الاستحباب القول الثاني بالإمام مالك الاستحباب وأما نذهب الجمهور الشافعي وغيره سيرون بأن الوضوء للجنب قبل أن, يمان أن ينام مستحب وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تكلمنا أو ذكرنا حديثه أو أمره عمر بن الخطاب قال توضأ واغفر ذكرك ثم نم وظاهر هذه الأحاديث يدل على وجوب الوضوء كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله لكن يعكر على الحكم بالوجوب ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد وابي داود والترمذي في الكبرى وابن ماجه وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يغتسل كان ينام وهو جنب ولا يغتسل وهذا الحديث فيه صرف هذه الاوامر من الوجوب الى الاستحباب فيبقى الحكم اذا على ان من اتى اهله واصاب جنابه فلا ينبغي ان ينام بل يشرع له قبل أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة وأن يغسل فرجه وكذلك إن أراد أن يطعم فيستحب له أيضا أن يتوضأ وعلة الوضوء يا إخواني لماذا شرع الوضوء للجنب مع انه يجب عليه الغسل الجنب يجب عليه الغسل لماذا سن له وشرع له ان يتوضى قبل ان ينام ذكر اهل العلم يعني عللا مستنبطة وليست منصوصة اول هذه العلل قالوا انما يراد من اجله التخفيف من الحدث يعني وعلي حدث اكبر فيخفف الجنب من هذا الحدث فيتوضى حتى يخفف من حدة الحدث قالوا ليخففا ولتخفيف الحدث فانه يرفعه عن اعضاء الوضوء وقيل أيضا من الأسباب التي من أجلها شرع الوضوء للجنب قبل أن ينام قالوا حتى يبيت على إحدى الطهارتين خشية أن تدركه المنية وهو على غير طهارة خشية أن تدركه المنية وهو على غير طهارة وبنوا على هاتين العلتين مسألة أخرى هل يشرع للحائض قبل أن تنام أن تتوضأ بناء على أنه يعني العلة هو تخفيف إما تخفيف الحدث أو خشية النوم على غير طهارة وربما يصيب المسلم الموت في ذلك المنام فهل يشرع للحائض أن تتوضأ الصحيح أن الحائض لا يشرع لها أن تتوضأ لماذا؟ لأنه لم يرد النص في هذا فإن توضأت بأجل خوفها على أن ربما تدركها المنيه وهي على غير طهاره فلا حرج كما قال بعض أهل العلم وقالوا العلة الثالثة قالوا إنما شرع الوضوء للجنب قبل أن ينام لينشط إلى الغسل لأن المسلم إذا أصاب جنابه ثم قام ليتوضا وش يقول يقول انا اذهب نستاذة مباشره احسن فيغتسل من حينه فينشط للقيام الى صلاة الفجر اما ان تهاون فربما قام متاخرا فيطرق الصلاة الهاجة قالوا انما شرع الوضوء للجنب حتى ينشط للغسل هذه علة جيدة اعادة الجنب للصلاة او اعادة الجنب للصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثومه نكتفي اليوم بهذه الأبواب الله لا إلها إلها. أتفكره